وَقُنا يادَ مُسكُنًا تَزَوجُكَ الْجَنةَ وَكُل مِنهَا رَغَدًاحيَثُ شِأْتُمَا وَكُل مِنهَا رغَدًاحيَيثُ شِئتُمَا وَلَا تَقَرَبَهَا بِهِ الشَّجَةَ فَتَكُنا مِن الظَّالِمِ